وكل ألوان العتاب ومهاجر في الله وأدعى أهله لم يوم الفراق وراء ومهاجر القاف قال الأرض عن أكتافه ورمى ما أراد سماً ومضاك أن الأرض لم يولد بها أبدا ولم يعرف له رفاق مستجمعا. اسراره في صدره في صدره, صدره اطلفؤاد بي ثقلهم لولا اليقين لولا اليقين لما اطاق بقاءها بين الضلوع اي والا اطقن بقا في الله ودا اهله لم يكتفي يوم الفراق ورى عن أكتافه أراد هل بعد أن ترك النذير ديارهم, ديارهم ترضى بدور القاعدين إوا أم بعد أن ترك الجهار سبيل لهم، لنعمه فيها ولا نعمة، مأجر في الله وادعاه لهم، لم يلتفت يوم الفراق وراء. قال الأرض عن أكتافه ورمى الهوى لما أراد سماء اليوم يوم السيف إن تضرب به أخن وإن تنذر فلا إرجاء مسلمين توكلا توكلن توكلا, توكلاً في الله